الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة إن إليه إنه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من الحمد بالله سيئات الله فلا لله مضل ل يهده شرور ومن يضلل فلا هادي له و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته ولا في الوهيته ولا في ذاته ولا أ س م ا ئ ه وصفاته أ ح م د ه سبحانه حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ومتتالي آ ل ا ئ ه ووافر نعمه وجزيل إ ح س ا ن ه و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وخير ما في ملكه بعثه الله بين يدي س ا ع د بشيرا ونذيرا وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم وبارك و أ ن ع م وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم تسليما كثيرا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 لقد من الله عز وجل علينا بشريعه م ح ك م ة ودين عظيم وكتاب قويم ورسول كريم ورساله ف ر ي د ة جاءت ب أ ص و ل التوحيد وحقائق ا ل إ ي م ا ن و أ ش و ا ق الروح ومعطيات الجسد وقواعد ا ل أ ح ك ا م ومصالح ا ل أ ن ا م أ ح ك م الشرائع نظاما و أ ب ي ن ه ا حلالا وحراما أ ك م ل الله لنا الدين و أ ت م لنا ا ل ن ع م ة ورضي لنا ا ل إ س ل ا م دينا أ ن ز ل إ ل ي ن ا خير كتبه و أ ر س ل إ ل ي ن ا خير رسله صلى الله عليه وسلم وجعل الخير والهدى والنور في اتباع الشرع المحكم والكتاب المنزل و ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة وجعل ا ل خ س ا ر ة والبوار والندم ة والضلال والغي والفساد والانحراف في م خ ا ل ف ة الكتاب الكريم و ا ل س ن ة ا ل ق و ي م ة و م ف ا ر ق ة سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع وغير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لقد جاءت ا ل آ ي ا ت مستفيضه والنصوص ك ث ي ر ة تدل الناس وتهديهم للتمسك بالكتاب و ا ل س ن ة وبما جاء به رسول الله محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا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 تعاني اليوم انهزاما خطيرا أ م ا م أ ع د ا ئ ه ا ولكنها انهزمت في دواخلها في ثقافاتها وفي أ ف ك ا ر ه ا اضطربت المناهج ومادت بها ا ل أ ف ك ا ر وتلاعبت بها ا ل أ ه و ا ء وركب الناس الطرق والجماعات و ا ل أ ح ز ا ب والعبادات التي ما أ ن ز ل الله بها من سلطان إ ن أ م ة ا ل إ س ل ا م ما هزمت إ ل ا بالبدع والخرافات التي م ن ت ش ر ة في أ ر ج ا ء ا ل م ع م و ر ة وفي بقاع الدنيا ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان حريصا على أ م ت ه لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم قد أ ب ا ن للناس الطريق و أ و ض ح لهم السبيل إ ن ه من يعش ي منكم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 عظيم في ت أ ص ي ل ا ل م ر ج ع ي ة ا ل ص ح ي ح ة ل ل أ م ة و إ ن ا ل أ م ة ما ظ ل ت في مناهجها وسلوكياتها وتخبطت إ ل ا بعد أ ن فقدت ا ل م ر ج ع ي ة ا ل ص ح ي ح ة الكتاب و ا ل س ن ة تركت فيكم ما إ ن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله و س ن ة ولقد ظ ل الناس بالبدع والبدع أ و ق ع في النفس و إ ن ك لتجد للبدع نشاطا وتجد ل ل س ن ة هجرا البدع في بلادنا منصورا والسنن في ديارنا مهجورا ذلك ل أ ن ا ل ب د ع ة من وحي أ ف ك ا ر الناس وميولهم فلذلك ينشطون في البدع ويهبون إ ل ي ه ا أ م ا السنن ل أ ن ه ا من الوحي المحكم ومن الكتاب, ومن الكتاب المحكم ومن ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة قل من يحتمل السنن إ ن الناس يهرعون إ ل ى البدع ويستس ويستسغونها أ ف م ن زين له سوء عمله وراه ه ح س ن أفمن زين ل سوء عمله ورآه عمله حسنا ف إ ن الله لا يهدي من أ ض ل ولذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة البدع خطيره ان أ س و أ ما في مجتمعات المسلمين اليوم البدع الموالد والحوليات التي هي ليست في كتاب ولا س ن ة إ ن الجميع يؤمن بالنصوص التي ب د أ ت بها ا ل خ ط ب ة يقول لك نحن مع الكتاب و ا ل س ن ة ونحن ضد البدع والبدع أ ن ا لا أ ق ب ل فيها تعريف أ ح د من الناس لا أ ق ب ل أ ح د أ ن يعرف لي ا ل ب د ع ة وقد عرفها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل م ح د ث ة بدعه ا ل ب د ع ة ت عرفها ب أ ن ه ا محدثات فكيف ت أ ت ي بتعريف غير هذا التعريف إ ن ه تعريف واضح وفصيح وبليغ وجليل وقوي ولا, ولا تعريف أ ف ض ل منه قال كل م ح د ث ة بدعه ان الدعاه رددوا حديث كل م ح د ث ة بدعه حتى ظن الناس أ ن هذا الكلام من كلام الدعاه ومن كلام الخطباء لا والله إ ن ه من كلام سيد البشر وخير الرسل صلى الله عليه وسلم كل م ح د ث ا ت بدعه وما أ ك ث ر المحدثات هل الموالد, من الدي هل الموالد من الدين اين الموالد في الكتاب و ا ل س ن ة أ ي ن الحوليات في الكتاب و ا ل س ن ة أ ي ن تشديد القبور والمزارات في الكتاب و ا ل س ن ة فتن الضاد بمن قد فتن فعسى الله يقيه الفتن ما خلت أ ر ض لنا من وثن ضل قوم يعبدون الوثن كانت العز ة خليا جوفها من طعام أ و شراب يقتنى لم تكلف عابديها مطعما لم تكن تشرب حتى اللبن إ ن اللات والعز ة ا ل أ ص ن ا م ما كانت ت أ ك ل ولا تشرب أ م ا أ ص ن ا م ن ا التي نعبدها و آ ل ه ت ن ا التي نفزع إ ل ي ه ا ونعتقد فيها النفع والضر وابتلينا بغرانق غوت وغوينا في هواها علنا ت أ ك ل الدنيا وتشكو صغبا تشرب البحر وترجو المزن ت أ ك ل المال الذي نجمعه بفناء وشقاء وعنا و إ ذ ا ما قسمته سرفا حرمت حرا و أ ع ط ت خائنا و إ ذ ا الشعب بكى من ف ا ق ة سرها ما في يديها من غنى لا تبالي باليتامى إ ن بكوا تحتسي من دمعهم ك أ س الهنا يسعد الفرد وتشقى ا م ة حسبنا هذا ضلال حسبنا وكتابا نزل الوحي به قد هجروه و أ ض ا ع و ا السنن طعنوا دينك في أ ح ش ا ئ ه وتراهم باسمه ن ا ل ا المنى نقضوا عهدا وخانوا زمه وشروا عارا وباعوا وطنا قم لحي البسوه ذله قم لميت سلبوه الكفنا إ ن ا ل آ ل ه ة ا ل ق د ي م ة كانت أ ط ه ر و أ ن ق ى من ا ل آ ل ه ة ا ل ح د ي ث ة أ ف ك ا ر ع ل م ا ن ي ة تموج في ديار المسلمين تعر وتفسخ وانحلال وشيوخ يعبدون ويقدسون من دون الله ويصرف الناس فيهم ملايين الملايين و آ ل ا ف الدولارات ك ق ص ي د ة مصر ا ل م ؤ م ن ة ب أ ه ل الله التي عقد لها اجتماع على مستوى الرؤساء والوزراء والاعلاميين والثقافيين لم ي ت أ م ل و ا في كلماتها ل أ ن ا ل أ م ة لا تهمها المعاني ولا تدقق مع الحقائق إ ن ه ا أ م ة تنصر الدين بالطرب وترقص على أ ن غ ا م الموسيقى بل وبعضهم يبكي ويترجم من أ ج ل أ ن ينصر دينا إ ن الدين لا ينتصر بالبدع كل محدثه بدعه وكل ب د ع ة ضلاله البدعه ط ر ي ق ة شرعيه ة يراد ب ا التعبد يراد بها التعبد تضاهي الطريق ا ل ش ر ع ي ة التي في الكتاب وفي ا ل س ن ة كل م ح د ث ة بدعه ما أ س و أ البدع في ديارنا بدع كثيره تهم الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا ومشنعا على أ ه ل البدع بدعهم والحديث في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة إ ن الله احتجز ا ل ت و ب ة عن صاحب ا ل ب د ع ة صاحب ا ل ب د ع ة لا يتوب ل أ ن ه يرى نفسه عابد إ ن ا ل ب د ع ة أ ن تعبد الله بما لم يشرع ومن زعم أ ن في الدين ب د ع ة ح س ن ة قال ابن الماجشون رحمه الله س أ ل ت ا ل إ م ا م مالك عن البدع ا ل ح س ن ة فقال لي من زعم أ ن في الدين ب د ع ة ح س ن ة فقد زعم ب أ ن محمدا قد خان ا ل أ م ا ن ة أ ك م ل الله الدين اليوم اقبلت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ما لم يكن على عهد النبي وصحبه دينا فلن يكون لدينا اليوم دينا ما لم يكن عند ا ل أ و ا ئ ل دين لن يكون لدينا اليوم دين و أ ن ش د من الشعر يقول وخير أمور الشرع وخير امور ل ش ر وخير ع وخير أمور الشرع ما كان س ن ة وشر ا ل أ م و ر المحدثات البدائع وخير أ م و ر الشرع ما كان س ن ة وشر ا ل أ م و ر المحدثات البدائع قال ا ل إ م ا م مالك لن يصلح آ خ ر هذه ا ل أ م ة إ ل ا بما صلح به أ و ل ه ا في الاعتقاد في السلوك في التعبد إ ن ا ل ع ب ا د ة ينبغي أ ن تكون لله خالصه و أ ن تكون على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن أ ر د ت ميزانا دقيقا لتحكم به على ما يحصل تخيل م ج م و ع ة من الناس اجتمعوا ومعهم ط ب ل ن مزامير يزعمون أ ن ه م يعبدون الله ويذكرونه ويتقربون إ ل ي ه ثم اغمض عينيك وتخيل في ا ل ح ل ق ة أ ب و بكر وعمر وعثمان وعلي هل يليق بهم هذا تصور هم يقولون لم يكن في عهد النبي نوبات ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربه بهذه ا ل ط ر ي ق ة كيف طيب لماذا يقولون نحن نريد أ ن نحبب الناس في ا ل إ س ل ا م طيب أ ت ح ب ب الناس في ا ل إ س ل ا م بالبدع أ ل ي س هذا من البدع كل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ضلالة في النار أ ل م يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث عند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وعند ا ل إ م ا م أ ح م د في المسند قال صلى الله عليه وسلم ما ابتدع قوم بدعه الا رفع من السنه مثلها تمسك ب س ن ة خير من إ ح د ا ث بدعه ولذلك قال ابن مسعود القصد في ا ل س ن ة خير من الاجتهاد في ا ل ب د ع ة لقد ذم الله ا ل م ب ت د ع فقال سبحانه وجوه يومئذ خ ا ش ع ة وهي ص ف ة مدح ع ا م ل ة ن ا ص ب ة أ ي تعبت في ا ل ع ب ا د ة قال تصلى نارا ح ا م ي ة ل أ ن ه ا ع ب ا د ة على غير هدى وسلوك على غير رشاد وجوه يومئذ خ ا ش ع ة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 من البدع موقفا حاسما فهذا أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي يجد أ ق و ا م في المسجد يذكرون الله نعم يذكرون الله لا يتكلمون عن ا ل ك ر ة ولا عن الفنانين بالرغم من ان مصر ا ل م ؤ م ن ة غناها فنانون فنانين كبار مؤجلين يعني تجيبهم في ح ف ل ة يغنوا الباطل ت ق و لان له المسلمون يغني لك ت د ف ع ل ص ر ا ل د و ل ا ر ي غ ن ي لك أ ي شيء ي غ ي ف ا ر ش ي يغني لك لا يوجد م ش ك ل ة ولكن معاهم بيت و ف ا ك شعره أ ن ا مبسوط جدا لانه لازم يكونوا ناس زي ديل لان الناس ي ؤ و ا بعد فناس ما ي ؤ و ا فنانه ف ا ك شعره اسمعوا كده ما أ ع ر ف أ ن ا ما ا د ح ف ظ أ س م ا ء بحفظ ناس الفضيل بن عياط ل وكان يوحدي دورناي بني سودان ك ا ي ر وما ل ا ل فضائيات و ع ن د ه قصص في ا ل ف ج و ر وفي ا ل غ ر ا م ي ا ت و البنات ق ب ل ي ك ي د ا ي ا سودان في بنات س و د ا ن ي ة مشون ه i l t o ن لما جابolo جابolo r م ر r u جابو في ا ل ج ر ي د م ص و و ل ي ن ق ا ل و يغمروا rimruجال و ه والله أ ن ا لو كنت واقف بس أ د ي ب س ط ص و ت ي ن بس نشوف الغمران داب كيف و ن ك قال غمر الدل والله يا اخوانا انا يؤسفني يؤسفني أ ن أ ن ق ل لكم من هذا المنبر نظره م ش ؤ و م ة يؤسفني أ ن أ ق و ل لكم مستقبل بلادنا مظلم يؤسفني والله اقول هذا الكلام مستقبل بلادنا مظلم في ج ا م ع ة الخرطوم في م ن ا ر ة العلم يفوز التحالف العلماني ب أ ر ب ع ة آ ل ا ف و ث م ا ن م ئ ة صوء التحالف العلماني ب ش ه ا د ة هو مقر ما م ق ر هو مقر وكتب أ ن ه اختلس أ م و ا ل الطلاب في ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة قال أ ن ا حرامي بعد الناس فوزه ح ا ج ة حيل دين الحيقودون في المستقبل اتحاد الله ب ج ا م ع ة ا خ ر ط و م ا ل ف ا ز ة عمل معرض للخمور ج و ا ج ا م ع ه باسم التراث السوداني جابوا العرجي و ا ل م ر ي س ة وعملوا معرض عرضوا الخمور باسم ا ل ح ر ي ة صوتوا داخل الاتحاد المكاتبات يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولا ما يكتب التصويت جاب ا ل أ غ ل ب ي ة قالوا ما يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بعد د فس ما عنده برنامج والله لا بتكلموا ولا بقولوا بنسوي ل ك م في ناس في الانتخابات الانتخابات ما ج ا ي ة ا ل ج د ج ت ا ل ب ر ة ب ع د ذ ا بجوا ل ناس ي ك ذ ب و ا نسوي ل ك م ونعمل ل ك م ونعم بجي لسا انتو لسا سمعتوا حاجه الناس في الانتخابات ب ي ك ذ ب و ا ب ي ق و ل و ا بطرح ي و ا برنامج دين ما ع ن د ه برنامج لا خطاب ولا برنامج ولا ن ز ا ه ة ع شان ز و ل ق و ل د ي ن شويين ي ن ز ي ه ي ن فشويين ي ن ز ي ه ي ن محرميه ممكن يروشوك ش و ي ة تقول و الله ش ي و ع ي نزي ه أ ح س ن من مسلم ما ن ز ي ه ممكن يروشوك وما ن ز ي ه ي ن و ب ع د ي صوتو لون الطلاب اتعرف برنامج ه شنو حفلات يجيبوا ح ف ل ة بفنان كبير والناس يرقصوا ويختلطوا بس و ي ؤ ت ا ن ي ي ويصوتوا م يؤسفني أ ن أ ق و ل لكم أ ن مستقبل بلادنا بهذه ا ل ص و ر ة مظلم ثم ت أ ت ي الطوام الكبرى في أ ن يغنوا مصر المؤمن ة ب أ ه ل الله في فيديو كليب بمعنى ي ا ي الفنان الفاكهه شعر و ي ي الفنان ذاك ا ل غ ي ا ف ة كويس و يجو ي ناس تانين و يغنوا يقول لك مثلا و البدوي و ي ج ي ب و لك ضريح البدوي و شنو كذا ما اعرف ه ي ج ي ب لك ق ب ة ما شاء الله إ ن ج ا ز كبير أ ن ج ز ت ه إ ن ج ا ز كبير ه ت ه ز م أ م ر ي ك ا ه ز ي م ة س ا ح ق ة ما في ط ر ي ق ة لمواجهه طيب أ ن ا درست السؤال هل ب إ م ك ا ن ن ا أ ن ننقذ مصر المؤمنه ب أ ه ل الله أ م أ ن ه ا كلام معصوم لا يمكن أ ن ي ن ق ذ كذا نفلفله نشوف العبارات الفيها و ا ل أ ق و ا ل الفيها هل هي م و ا ف ق ة لشرع الله ولا م م ك ن كل يؤخذ من قوله ويرد إ ل ا صاحب هذا القبر هو قبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام البدع وقف منها السلف موقفا صارما البدع مشكلته يذكر و الله ا يا اخوان يا شيخ الناس ب يقول و ا يا الله تقف ج ضدهم أ ي ب وقف ضدهم يقولوها بطريقه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ل ا يكونوا مبتدعا قال ابن عمر من زعم أ ن في الدين ب د ع ة ح س ن ة فقد شرع بقى مشرع قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقال الفضيل بن عياط رحمه الله تعالى من أحب ص احب صاحب بدعة أحب من صاحب ب د ع ة نزع الله نور ا ل إ س ل ا م من قلبه و أ ح ب ط عمله الممتدع كان في بتاع خلوه زل واملت وانت حبيته بدعه في إليه ب قال ل ب ك ينزع ل وجل ه عز ينزع ابن ل ل وجل ل ه عز من ق ك و ر الجوزاء إ س ل عملك قال ل ا ابن ا م ويحبط لئن يجاورني ا ل ق ر د ة والخنازير أ ح ب إ ل ي من أ ن يجاورني رجل من أ ه ل البدع والاهواء ناس عندهم موقف قاطع من البدع قال يحيى بن يحيى النيسابوري إ ذ ا ن ق ي ت مبتدعا في الطريق غير له الطريق البدع وقف ا ل إ س ل ا م منها م و ق ف صارما ل أ ن فيها اتهام صريح للشرع بالنقص وفيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ن ن ا أ ف ض ل منه يخطب الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل ه فيها يقولون لكي عيب مولانا شنو لي حصة. ما ما كلام、سمح. الرسول لم يعملوا ما سمح حصا ما سمح ل أ ن ه اصلا ما عملوا روى الدارمي في, في مسنده. الدارمي في سننه والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أ ن أ ب ا موسى نادى عبد الله بن س ع و د م ش ك ل ة ك ب ي ر ة في مسجد ا ل ك و ف ة المشكله شنو جلس الناس في المسجد حلق حلق ما في ناده جوا الجامع والله أ ن ا في فهمي ح ا ج ة تمام ويجدنا يدودامك ويس خالص وجلسو و م ع هم حصى و ع ل ى ك ل ح ل ق ة ر ج ل يقول سبحوا الله م ئ ة سبحوا الله ماذا نشتمو س ب ح ا ل ل ه يقول سبحان الله سبحان الله م ئ ة ك ب ر و ا م ئ ة الله اكبر قال ابن مسعود وكان قد ع م ي ي ل أ ب ي موسى خذني إ ل ي ه م ف أ خ ذ ه إ ل ي ه م ودخل علي ه في المسجد فقال لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم انيته لم تكسر وثيابه لم تبلى اما ل ه د ل ل خ انكم ه ا لسه مشرطة إما أ فتحتم باب ب د ع ة وضلاله ظ ل م ة أ و فقتم محمدا وصحبه علما أ ن ا غايتم ب ف ه م ي شايف ما في ح ا ج ة ش و ا ما الناس لا عملوا غلط لا ن ب ز و ا زول لا شاكل وزول ناس قاعدين في الجامع واحد يقولون ب ل ح ص ح ص سبحوا قاعدين يسبحوا لا قالوا نغنوا لا قالوا نرقصوا يعني ابن سعود دو ه دشف ا مصر ا ل م ؤ م ن ة دي قول شلو د ه بس ساكن قالوا سبحوا ازور ساكن قاعد و ا ج ا م ع ب أ د ب و ك د ه يسبح م ئ ة ويعمل م ئ ة قالوا يا أ ب ا عبد الرحمن ما عرضنا إ ل ا خيرا قال كم من مريد للخير لم يبلغه قالوا يا أ ب ا عبد الرحمن إ ن ه ا تحصي علينا قال أ ح ص و ا سيئاتكم و أ ح ص و ا لقيم طعامكم و أ ح ص و ا جرعمائكم إ ذ ا أ خ ذ ت م من الله أ خ ذ ت م بحساب و إ ذ ا أ ع ط ي ت م و ه أ ع ط ي ت م بحساب ثم نهاهم السلف وقفوا من البدع موقفا صارما و إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ن ا ق ش مصر ا ل م ؤ م ن ة ب أ ه ل الله بعيدا عن التهريج والمهاترات والسب والطعن ل أ ح د هذا أ م ر متاح ق ص ي د ة م و ج و د ة ق ر آ ن ما ق ر آ ن سنه ما يا اخي انا بيتكلموا في ا ل س ن ة زول ب س أ ل ه م ما في ه يقول لك عزاب غبري ما في و ش ف ا ع ة ما في ومسيح ما بينزل وبيطعنوا في ا ل س ن ة ع د ي ن وزول بيتكلموا في ه نحن مسلمون م ا ل ا نفعل الله هم ي ج ر على ا ل س ن ة ا ل آ ن في السودان في تيار متنامي يقول ا ل ق ر آ ن فقط لا نريد س ن ة أ ن ا ا ل ق ر آ ن بحترم جدا و ا ل س ن ة بحترمه جدا لكن القصايد ما بحترمه جدا بفتشه ا ل س ن ة بفتشه اي س ن ة فقراصه ي ولا ب ع ي ل ه لكن أ ي قصيده بعيده ل وبفتشها ح ت ى ح ت ى مصر المؤمن ب أ ه ل الله مصر المؤمن ب أ م ر الله المؤمنه ب أ ه ل الله القاعدين ا ل ذ ك ر و ف ي ا ل ق ص ي د ة هم الحافظين مصر من الجيش ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي من المهددات ا ل أ م ن ي ة من المجاعات من الزلازل وماذا يفعل هؤلاء م ص ر المؤمن ب أ ه ل الله هل ل أ ح د أ ن يؤمن أ ح د ل إ ل ا ف قريش إ ل ى فيم ر ح ل ة الشتاء و ا ل ص ي ف ف ل ي ع ب د و ا رب ه ذ ا ا ل ب ي ت ا ل ذ ي أ ط ع م ه من م جوعين و امنه من م خوف هل بامن الله ما أ ه ل الله الله بس الله برا ا ل ك ا م ذ ا ا ل م ع ه ك و ي س و ا ل ل ه غ ي ر ونفسه بدر ونفسه بدر ونفسه بدر ي ق و ل ه ا ل ن ا س ما د ر ونفسه بدر و ن ف ل ه بدر ل ن ف س ه بدر ونفسه بدر و ن ف ا ه بدر ونفسه بدر ونفسه بدر و ن م س ه ن د ر ونفسه بدر ونفسه بدر ونفسه بدر ونفسه بدر و ل ف س ه بدر و ل ا س ه بدر ونفسه بدر ونفسه بدر ونفسه بدر ل ن ف س ه بدر ل ن ف س ه بدر ونفسه بدر ونفسه بدر ونفسه بدر ونفسه و د ر إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل أ ن ب ي ا ء بيعلموا فالله خير حافظا و هو أ ر ح م الراحمين قد يحفظ البلاد ربنا ما الناس ناس ميتين تحت ا ل و ا ط أ ما بيعملوا ح ا ج ة أ ك ل م ك والله الكلام ده اسمعوا انت قد تعتقد ا ل ع ق ي د ة دي لكن ما بتكون عارف ان ه ا ل ق ص ي د ة متضمن لهذه المعاني ما في بشر لا حيله ميت بدري ق عمل ح ا ج ة قل إ ن ي لا أ م ل ك لكم ضرا ولا رشدا قل إ ن ي لا أ م ل ك لنفسي نفعا ولا ضرا لنفسي ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل لنفسي ليس لك من ا ل أ م ر شيء للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الرسول سلام الله قال له ما عندك شيء المغام خصر لست عليهم بمسيطر ا ل أ م ر عند الله دعني بسلم على أ ه ل م ك ة ربنا قال له ليس لك من ا ل أ م ر شيء ا ل ص ح ا ب ة لما هزموا في احد قالوا هل لنا من ا ل أ م ر شيء رد الله عليهم قل ا ل أ م ر كله لله مصر المؤمن ب أ ه ل الله عمل شروف ا ل ق ص ي د ة جاب كلام خطير الناس لو دققوا بس أنا مشكلتي انو الناس ما بيدققو ان القصيد ة س م ح ة اللحن جميل و خ ا ص ة مع الفنان ي ا ل ق ي ا ف ة ق ي ا ف ة دل ت ع ن ي ب عاده م و ن ا س ز ا ت ه والله ناس يستمعو بيها استماع قال شنو يتكلم عن م ج م و ع ة من ا ل أ ش ي ا ء قال ا ل ف ق ه ا ن ا ل س ب ع ة الفقهه ا ل س ب ع ة أ ق ط ا ب ن ا ا ل أ ر ب ع ة ب أ س و أ ع ق ي د ة مرت علي أ ق ط ا ب ن ا ا ل أ ر ب ع ة أ و ت ا د ا ل أ ر ض في الجبل ا ل أ ر ب ع ة ا ل أ ق ط ا ب ع ق ي د ة تقول أ ن في هذا الكون أ ر ب ع ة من ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين كل ولي في ج ه ة من جهات الدنيا ناس في آ خ ر الشمال وفي آ خ ر الجنوب وفي آ خ ر الغرب واخر الناي ماسكين الدنيا يسيرون أ م و ر ه ا ويصرفون أ ه ل ه ا بالكائنات ا ل ح ي ة بما في ذلك الحشرات والحيتان في قاع البحار أ ق ط ا ب ن ا ا ل أ ر ب ع ة منومنو منومنو منو أ و ب ك ر ة ص د ي ق عمر بن الخطاب لا ذي زكرون في ا ل أ و ل والخلف ا ل أ ر ب ع ة الفقهه ا ل س ب ع ة و أ ق ط ا ب ن ا ا ل أ ر ب ع ة أ و ت ا د ا ل أ ر ض ي ل ا المثبتين ا ل أ ر ض والله ما ب ث ب ت و ا أ ق س م ت برب ما يعمل في الكون ذ ر ة كل ا ل أ م ر بيد الله أ و ت ا د ا ل أ ر ض في الجبل ا ل أ ر ب ع ة زينب ادعوك قشنو دعوتي بزينب عمدتي زينب عمدته ادعوك بهن ا س م ح ذريتي دعا الله بن ا نسوان دير ان شاء الله يكون ا ل صالحات ما ع ن د ه ا م ش ك ل ة إ ن شاء الله يكون ا ل صالحات ما في م ش ك ل ة قال لهم بيهن اصلح ذريتي يا أ خ ي الله بلاهم ب ص ل ح ذريتك أ ن ا غيته يا الله بس أ ن ت ما داير زوم بس أ ن ت براك تصلح له ذريتي ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها قال له بهن أ ص ل ح ذريتي أ د ع و ك يا الله بجميع عباد الله يا خاله ما دار ي الشغل دكله الله كان دعيتو براك بدارجي بي ب ر و ط ا ن ة ب ا ن ج ل ي ز ي متعبان شقيان في بطن ح و د ر ف د ع ي ت الله بديك يا أ خ ي م ا قال أ د ع و ك يا الله بجميع عباد الله تشهد ه ليه فما ظنكم برب العالمين ن ت خ ا ت ف ا ل ر ج و ل ع ل ي ما بدي إ ل ا بيدين لا والله الله بدي طوالي و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع إ ذ ا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون و أ ن ا م ت أ ك د أ ن كثير من الناس مندهش يخف واحد بعدما تكلمته في محله عن هذه القصيدة قال لهم م و ل ا ن هذا كان يجب و ان ح ا ي ك م ا ا ج ت و ا حقا ا كلام ج ة يتكلم جاتوا حاجة على ح ق ي ع م ل و ا ش ن و دار ي ع م ل و ان ش يكون ذ يا حقا ل ا ن ف ي شنو ب ت ك على ان ل ل ه بطع م ب ي ت ك و ل بسم ا ل ل ه تبكرت على ا ل ل ه ل ا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله قالوا الله مولانا د ه ي ع ن ي ك ل ا م م د م ن ع ل ك ن ك ما جاتو ح ا ج ة م ع ن ا ه كلام مدحك ق جنشني داري عمري شنعني ي ي ج و ن ي ب ع ر ب ي ة مزال ي س و غ ل ي ن البتي ي عملو ب ح و ن ي و لكيف ا برضو ب ض و ه ا ل ن ا س ا ل أ م هاشم تكلم ر شنو ل حد يوم يلي فرعي ي ع ت ق د و ب عقايز زيدي يا ناس يا ناس ينبغي أ ن تعلموا أ ن ف ت ن ة القبور يا اخي تشييد القبور حرام يقول لك م ت ح الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نهى عن تعظيم القبور حتى ولو كان قبره اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد صلوا علي حيث كنتم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ف إ ن صلاتك م تبلوني غ ح ي ث ك ن ت م لا تجعلو ا ق ب ر ي ع ي دا لا ت ت خ ذ و ا ق ب ر ي ع ي دا تجمعو ا في القبر و الا آ ن ل ن ا س ا ل مصوتي ن بالقبر و اتعرف ي د ي و ك ي ن ا بكل شو ما شاهدو م زارات أ ن ت ق د و ا هذه ا ل ق ض ي ة من خ م س ة أ و ج ه عشان نكون دقيقين الوجه الاول أ ن ت ق د و ا ا ل ق ص ي د ة من حيث المعاني فيها توسلات ب د ع ي ة فيها فتح لذرائع الشرك وتقديس ا ل ب ش ر والغلو في ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين و إ ع ط ا ئ ه م من ا ل أ م ر والملك والنفع والضر ما لا ينبغي أ ن يكون إ ل ا لله الواحد الديان ولا أ ب ا ل ي أ ن أ ق و ل هذا الكلام على مستوى العالم اتنين أ ن ت ق د القصيده ة من حيث المباني المعاني حيث ي ل خ ا من حيث المباني استعمال الموسيقى حرام المعازف حرام ولاسيما إ ذ ا زعموا أ ن ه ا ع ب ا د ة إ ذ ا كان المديح ع ب ا د ة فينبغي الا نزيد في هذه ا ل ع ب ا د ة و أ ن ا أ ع ت ق د أ ن م ت ح رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ب ا د ة والله من أ ج ل ا ل ع ب ا د ة ل أ ن ذكره والثناء عليه مع ان مصر المؤمن ما فيها مديح رسول الله فيها اسماء ناس كتار رسول الله مره واحده بس جابوه لكن او مرتين لكن مديح بحاجه تانيه يقول ليه؟ في ناس يقول ليه؟ صلى الله عليه وسلم ليس من أ س م ا ئ ه صلى الله عليه وسلم البدوي وليس من أ س م ا ئ ه صلى الله عليه وسلم شعوانتي ولا ا س م و ا ل رابع ا ل ع د و ي ة نعم قد يكونوا صالحين رحمهم الله و أ د خ ل ه م الله الجنات لكن ما معنى أ ن نتعلق نحن بهم وليس بمنهجهم ماذا يفيدوننا ماذا ينفعوننا من حيث المباني استعمال الموسيقى و إ د خ ا ل الموسيقى في مديح ا ص ح ا ت ا يقول المديح ما ع ب ا د ة يكون ريحونه لا يقول ع ب ا د ة نقول العبادات ت و ق ي ف ي ة لا نعبد الله إ ل ا بنص صريح ما في نص ثالثا أ ن ق د ا ل ق ص ي د ة من حيث المال الذي أ ن ف ق فيها لحد يوم ا ل ل ي ل ة تجاوز ا فيديو كليب مصر ا ل م ؤ م ن ة ب أ ه ل الله خ م س م ا ئ ة أ ل ف دولار والله كنا محتاجين لها في حاجات ك ث ي ر ة والله عندنا بعد ا ل ج م ع ة ا ل آ ن من هذا المسجد ستنطلق ق ا ف ل ة إ ل ى جبال ا ل ن و ب ة لنشر ا ل إ س ل ا م و ل م د ا ف ع ة التنصير في جبال ا ل ن و ب ة والله بلغته ب والله ب ل ن م و عشر ة آ ل ا ف عشر ة آ ل ا ف فشان مشهور والله كنا محتاجين لها الخمسمائه الف دولار دي بدل ما تدوى لفلان و ف ل ا ن ة الغنو ب ا ل د ق ي ق ة م ق ا و ل ة الفنانين د ق ا و ل و ن ب ا ل د ق ي ق ة ا ل د ق ي ق ة بكذا بعدك ذ هي تقريبا ز عشرين د ق ي ق ة أ ي فنان بياخد في العشرين د ق ي ق ة دي مبلغ من المال كنا محتاجين لهذا المال رابعا أ ن ت ق د و ا ل ق ص ي د ة في هل هذا من أ و ل و ي ا ت ن ا أ ي نفع يعود على أ م ت ن ا أ ي خير يرجع إ ل ى ديارنا ما لكم كيف تحكمون ماذا نستفيد في السودان من فيديو كليب لمصر ا ل م ؤ م ن ب أ ه ل الله قالوا بتعمق العلاقات ا ل ث ق ا ف ي ة بين مصر والسودان إ ل ا بفيديو كليب يخمد العمق ب أ ي ح ا ج ة ت ا ن ي ة يا اخي المسلسلات ا ل م ص ر ي ة شغال اربع وعشرين س ا ع ة في السودان ث غ ا ف ي ة كيف تاني عاد ر ي ن ي ث غ ا ف ي ة كيف قدر كيف يعني أ ل ش ي ذا ي ق ل له شو قدر ذا والله إ ذ ا أ ر ى في هذا ف ا ئ د ة وارى ان هذا من العبث من العبث الذي لا ف ا ئ د ة منه أ ق و ل هذا ص ر ا ح ة ولا أ ب ا ل ي هذا من العبث الذي لا يفيد أ م ت ن ا لا مردود على قيمنا ولا على عباداتنا وعلى ولا على اعتقادنا إ ن لم يكن ضده هذا ابتداع في الدين أ س أ ل الله تعالى أ ن يرد الجميع إ ل ي ه ردا جميلا و أ ن يحفظنا و إ ي ا ك م و أ ن يحفظ ديارنا وديار المسلمين و أ ن يهدينا إ ل ى التي هي أ ق و ى و أ ن يميتنا على ا ل س ن ة و أ ن يحيينا على ا ل س ن ة و أ ن يجنبنا الزيغ والبدع والضلال و ا ل أ ه و ا ء إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه والوجه الخامس الذي انتقد به هذا الفيديو كليب اقول هذا الفيديو كليب يعمق للمشاهد والقباب والاضرحه والمزارات التي تخالف الكتاب وتخالف السنه الم يات عن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م وصالحيهم مساجد لم يخل قبور صالحيهم فقط قال قبور انبيائهم, أنبيائهم قمم ا ل ب ش ر ي ة قمم البشرية وكمال الخلق الم يقل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما أ خ ر ج ه مسلم من حديث جابر أ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن نجلس على القبر و أ ن نكتب عليه و أ ن ي ج س ص أ ن يوضع فيه ج س أ ل م ينهى النبي سلم عن البناء عن القبور أ ل م ي أ ت ي في البخاري من حديث أ ب ي هياج ن ا ل أ س د ي من حديث علي رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجدت قبرا مشرفا إ ل ا سويته ولا تمثالا إ ل ا ت م س ت ع ولا ص و ر ة إ ل ا لطخطع أ ل م ي أ ت ي هذا النهي عن نبينا المعظم و إ م ا م ن ا المكرم وقدوتنا ا ل م ب ج ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صلى الله عليه وسلم أ ل م ي ن ه ي عن البناء ا ل أ ه ل ح ت ش و ف د الفيديو كليبين بس ما شوفوا لكن إ ذ ا ش ف ت و ب ت ل ق ا و ص و ر ة ق ب ة ك ب ي ر ة كدا ل ن ا س ل ح د ر من اقول لك ا ق ب ة تراث سوداني تراثونه تراثونه ياخي أ أ ن ت مسلم جمله ك سودان ي أ ن ت مسلم ا ر س ل ه ن قال مافي تقول فيتا قبه هذا غير ما يفعل بها والله إ خ و ا ن ن ا مرات أ ن ا اتهم نفسي اقول أ ن ا زول يعني بهول ا ل أ م و ر ليه أ ن ا بعظم ا ل أ م و ر ك د ه بخاف جدا من الانفراط ا ل أ م ن ي في السودان في الخرطوم خ ا ي ف جدا قبل يومين في الشارع هنا شكلوا ا نصارى قاعدين في بيت مؤجرين بيت في نصر حلا كتلوا بعضهم كتلوا زول في نصارى ل ظ ر هنا في الظلط بجي ي لما نخاف ي ق و ل ل ن ان يكون ه من و ا ف ي ن من و ن ه ي و ن ه ن ن ي ن ن ا من ا ك م ا ك ي ن هناك ن ي ك ن ا ن ي ن هناك ن ي ك ن ه ن ا ن هناك من ا ك من ا ك من ن ا ك من هناك ن ا ك أ ن ا ك من هناك من هناك من ا ل من ك من هناك من ا ك من ا ل من هناك ا ك من ه ا ك من ا ك م هناك ا ف من ه ا ك من ا ك م ا ك من ه ا ك من ه ن ك من ا ك من هناك من هناك من ا ك من ه ن من هناك من هناك من هناك من هناك من ه ا ك من هناك من هناك من هناك من هناك من ه ن ك من هناك م ا ك م ا ك من هناك من ا ل من ه ن ا ت من ه ا ل من هناك من ا ك من هناك من ا ك من ا ك من هناك من ا ك من هناك من ه ا ك من ا ك من هناك من ا ك م ا ك من هناك ا ك من ه ن قبر كده بجبهه ت بخط ي جبهه ت في الوطن للخبر ل ل ش ي خ كويس بيطوفو ا بيشيلو ا تراب اتمسحو لما نتكلم يقولك يا مولانا انتم من زمن القبور و ا ل أ ض ر ح ه ده قولنا نحن نحن ا لا نتبرك الكام نقول يا زول بتبرك ا ل ناس ب ي ع ت ق د و ا في حجار عمر بن ا خ ط ا ب رضي الله عنه يقول للحجر ا ل أ س و د إ ن ي أ ع ل م أ ن ك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلته توحيد جد قطع ش ج ر ة الرضوان ا ل ش ج ر ة ا ل م ذ ك و ر ة في ا ل ق ر آ ن ل أ ن التعلق بالشكليات ينافي ا ل ف ط ر ة والتوحيد و ا ل ح ن ي ف ي ة السمحه شنو تمسك لك في ح ا ج ة تتعلق بها حتى ولو كانت أ س ت ا ر ا ل ك ع ب ة اسمع مني أ س ت ا ر ا ل ك ع ب ة ح ر ي ر جاء من الصين لا يسمن ولا يغني من جوع اسمع كم ده أ ق و ل ل ك ح س ه ن ا شنو أ س ت ا ر ا ل ك ع ب ة يتعلق ب أ س ت ا ر ا ل ك ع ب ة تتمسح ب ه ا حجار حجار وين ماذا تنفع هذه الاحجار اعودنا إ ل ى ا ل و ث ن ي ة ا ل أ و ل ى اللهم لا تجعل قبري وثنا ً يعبد القبر ممكن يكون وثن القبر ممكن يكون وثن اللهم لا تجعل قبري وثنا ً يعبد قطع ش ج ر ة الرضوان قالوا يا أ م ي ر المؤمنين مالك و ا ل ش ج ر ة قال أ خ ش ى أ ن ي أ ت ي من بعدنا أ ق و ا م فيعبدونها من دون الله ص د ق والله لو كان ا ل ش ج ر ة دفي ا ل آ ن السودانيين بالذات الماري مش ي ب و ص ي أ خوف المطار صفق ة من ش ج ر ة الرضوان ي ق و ل له ما تنسى للسكري والضغط والصداع و ا ل ر ط و ب ة وكان يتكاتلو ا فيها كاتل لو قلت لولا يقولك ل شجر ة الله جابه في ا ل ق ر آ ن يا منكرين منكرين منكرين شنو يقولك ل يا منكرين منكرين شنو لا مكثيرين ن الكتاب ولا مكثيرين ن ا ل س ن ة ولا ا ل ص ح ا ب ة منكرين للبدع والخرافات ي ق و لكنك ل يا م ت ي ع ي م ل ك ك دليل م ان يقول لك ل ق د رضي الله ع ن المؤمنين ان يكون لك ت القرآن ع ا م ي ق ل م س ل م ة ا ل ف ت ح ا ج ع ل ك ن ا تتعامل أ ا ه مع ا ل و ا ل ذ ي نفسي بيدي ل ق قلتم د ك م ا قالت ب ن ك إ س ر ا ئ ي ل ل مع و س ى ا ج ل ن الله إ ه ا كما م آلهة وثنية المشاهد والمزارات ال بيجيبوها و ث ن ي ة يا اخوانا لا يجوز ل أ ح د أ ن يدفن في مسجد ينبغي أ ن يدفن في مقابل المسلمين لتصيبه د ع و ة المسلمين الدفن في المسجد لا يرفعه شيء عند الله بعض الناس قد يموت ولا يدفن ومنزلته عند الله ع ا ل ي ة إ ن الفيديو كليب سوف يعظم في قلوب الناس المشاهد والمزارات وسيعتقدون أ ن ه ا جزء من الدين وهي ليست من الدين وهي م خ ا ل ف ة للدين الذي نعلمه ونعتقده ب ا ل أ د ل ه الشرعيه ا ل و ا ض ح ة ا ل س ن ي ة ا ل ن ب و ي ة صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أ ن ه يوم ا ل ق ي ا م ة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى ب أ ق و ا م م من, من امتي وران موحالين من آ ث ا ر الوضوء وشو فوكو ر غ ر و م ح ل الوضوء كله فو نور يؤتون إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل سلام يوم ا ل ق ي ا م ة ف ت ز و د هم ا ل م ل ا ئ ك ة ب ص ي ا ق ف ي ا ل ص ح ي ح ي ن ي د ق و ن ي ض ر ب و ن ي ب ع د و ن يقول النبي صلى الله عليه و سلم أ م ت ي أ م ت ي ل أ ن ه م غر محجلين تقول له ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن ك لا تدري ما أ ح د ث و ا بعدك فقد غيروا وبدلوا ف أ ق و ل هذا قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سحقا سحقا لمن بدل ب ع د ي سحقا سحقا لمن غير ب ع د ي أ ت ر ا ه م من الكفار إ ن ه م من أ م ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ه م من المسلمين لكنهم أ ح د ث و ا في الدين ما ليس منه فعبدوا الله بالطبول وعبدوا الله بالمزامير وعبدوا الله بالموسيقى ا ل م ا ج ن ة و ا ل أ ل ح ا ن ا ل خ ل ي ع ة يظنون أ ن ه م يتقربون إ ل ى الله ز ل ف ا ذل الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وما كان صلاتهم عند البيت إ ل ا م ك ا ء وتصديا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت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 اللهم أ ر ن ا الحق حقا نرزقنا اتباعه اللهم ارنا الحق حقا نرزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل نرزقنا اتنابه و أ ر ن ا الباطل باطل ا نرزقنا اتنابه. اتنابه وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم